أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له فيبارا، ولا شريك له فيدارة الرحيم الشكور الغفور المنزه عن ان يظلم أو يجور هو الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم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 ما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ان الله بكل شيء عليم. يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الاليلي. ويرى نياط عروقها في نحرها والبخ في تلك العظام المحلي. ويرى مكان الدم من اعضائها. وتنقله من مفصل الى مفصل. ويرى مكان المش من اقدامها وحتيثها في خط طويغ المستعجل الى مع الله, الله إله مع الله, الله. مع الله. الله. الشمس, الشمس والبدر من اثار حكمته. حكمته البر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش أطلعه قدسه والموج كبره أطلعه والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم يقدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جغرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه ايله مع الله ايله مع الله, الله. فوى عجبا الله. كيف ينساه إرسل الاله أم كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فانا توفكون يا أيها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيء طال لكم عدو فاتخذوه عدوه. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. واشهد ان سيدنا واستاذنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله. وصفوة خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة. وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمة. وجاغت في الله حق جياده حتى اتاه اليقين. فاللهم مجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته وارض اللهم عن الأئمة الكبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المكملين العشرة ثم أهل بيعة الرضوان ثم الصحابة على التمام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المباركون والمباركات لقد مدى رمضان ولازلت بعد رمضان أذكر الناس في كل جمعة وأذكر الهاربين من الله بعد رمضان, بعد رمضان أن ارجعوا فإن رب رمضان, رمضان هو, رب هو رب الشهور كلها, كلها. وإنه لا يجدر, لا يجدر بالمسلم على الإطلاق. على الإطلاق أن يعبد, أن يعبد الله في حين, في حين ويغفل, ويغفل عنه في الآخر فلقد, فلقد هدد, هدد الله. الله ووعد من صعد من صنع, صنع ذلك بقوله, بقوله, اسمع بقوله اسمع ومن, ومن يعش عن ذكر الرحمن العشاء هو الرؤية بالنهار دون الليل والله عز وجل اذ يعبر بقوله ومن يعش يعني لا يخاطب الغافلين تماما وإنما يخاطب من يعبد تاره ويغفل اخرى من يذكر تاره ويغفل اخرى يقول الله عز وجل عنهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب قيد طالما انك اخترت, اخترت منتصف, منتصف الطريق, الطريق أن, تبتعد ان تبتعد عن الله, الله. فالله الله عز وجل عزيز. الله, عزيز الله عزيز يبتعد عن من يبعد عنه, يبعد عنه ويقترب, ويقترب, ويقترب لمن اراد القرب منه من. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه اذ قال يقول الله انا عند الله وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفس وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه وإن أتاني يمشي اتيته هرولا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا هكذا قانون العبودية مع الله من ابتعد أعرض الله عنه ومن اقترب اقترب, اقترب, اقترب الله يبلغ منه اكثر مما اقترب اذا عليك انت الخطوه الاولى اما بالقرب واما بالبعد فالله عز وجل يؤكد هذا في القران ونحن اذ نسير في سلسلة التدبر مع هذا الكتاب الذي هو منهاج الحياة. الذي نأمل ان يحشرنا الله من اهله يوم الكامل. فاللهم احشرنا من اهل القرآن. ان تكون من اهل القرآن اذا كنت موافقا له عملا ومنهجا. هذه رسالة ربانية ارسلها الله لك لتتذكرها ولتتدبرها. لا تضع على التلفاز فتوخذ يوم الجمعة لقراءة سورة ولا ولان تضع لتبلوص سيارة. رحة. رحة. ثم ينفض عنها الغبار ولن ولا يتبرك باياتها على الحيطان لا والله انما القرآن منهج عمل منهج حياه ومرت ان تاخذ كل الكتاب ولا تشابه اليهود فقال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ما وسيله ذا الشيطان, الشيطان وانهم لا يصدونهم, لا يصدونهم عن, السبيل عن السبيل اي سبيل الله انظر للكارثه انظر للمصيبه ولذلك شيخنا سيدنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, الله تعالي, تعالى عليه قال, قال ان من اعظم العقوبات لمن ابتعد عن الله او عصاه اعظم العقوبات ان يثبطه عن الطاعه يعني كنت متصل التراويح في رمضان صرت لا تقيم الليل مطلقا ما اهونك على نفسك ما اذنه فلو احبك لاقام اه والله اسمع قال الله, الله. ولو اراد الخروج لاعد لا له عذ ولكن كره الله, الله بعاثهم بيحاسهم. الله لا يحب لهم الجهاد لا يحب منهم الجهاد هؤلاء المنافقون لا يحب, يحب. كره الله بعاثهم فصدق لأن قلوبهم غير صافيه غير صادقه لكنه هيئ المؤمنين فلا يمكن أبدا, أبدا لا, يمكن لا يمكن يكون قلب يمكن مؤمن صادق يصل الطروح الفرمضان ثم يبتعد عن قيم الليل إلا إذا كان قد ورد على قلبه على النفاق, النفاق والعياذ بالله, بالله فتش عن قلبك, على قلبك, على قلبك الله يقول انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا كلوبهو تليت عليهم آياته وادتهم ايمانا لكن طول قص تبقى دي يبقى انت مجرم, مجرم مبتعد عن الله اللعنز عز وجل ولذلك اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع وانهم وإن لا يصدون, لا يصدون عن, السبيل عن السبيل ويحسبون, ويحسبون انهم أن مهتدون, مهتدون حتى, حتى ثمش القين فبي س لذلك في خصومه كبيرة جدا حصلت في سوره قاف اوضح الله عز وجل هذا المنهج اللهم, اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يارب. يا رب طهر قلوبنا يا رب قل امين قل امين ده موقف القيامه صعب اليوم انا هتكلم عن ايه في كتاب الله ونضع الموازين القص ليوم القيامه عشان تحفزك على العمل بعد رمضان وماذا بعد رمضان ايات قرانيه المفترض انك تكون تدبرتها المفترض انك مرت عليها المفترض ان في ايات انت وقفت ده مفترض مع اهل الامان. المفترض ان في ايات علقت عندك. بحس في التفسير ازدت ايمانا بها. ومنهم. واذا ما انزلت صورة فمنهم يقول ايكم زادتم هذه بي ايمان. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسين وماتوا وهم كافرون. فقضية كبيرة جدا، القضية كبيرة. الخصومة اللي ربنا تكلم عنها في صورة قاف. خصومة بين قرينين. قال الله عز وجل. وقال وطار قرينه وطار هذا وطار ما لدي عتي ده قرينك من الملائكة هذا سيد الملكين الذين كان يحصيان عليك عملك لما قال الله عتيد قال ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد وآيات الله عز وجل المؤمن بيتعامل مع كل حرف فيها فأنت لازم تئس ربنا قال هنا عتيد وقال هنا عتيد يبقى في وجه مشابه من, من القرين كل يدخل الناس بتدعم كده ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد عشيق. وقال قرينه, قرينه هذا ما لدي عتيد وتشابه اللفظ معنا تشابه المعنى يبقى الموقفين الموقف هو الموقفين من ذا الموقف الملك يبقى بعدما جئت الى يبقى الله وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد جاء معك قرينك من الملائكه معهم كتب وجاءت كل وجاء نفس مع سائق وشهيد, وشهيد من الارض من الملائكه من, الملائكة من اعضائك, من أعضائك عليك, عليك من الانبياء من, الأنبياء كل, من الشهود كل الشهود الذين راك وضعهم وضع الله عز وجل يشهد عليك, عليك اسمع, عليك اسمع, اسمع وقال قليله قليل هذا ما لدي عتيد ففي اجرام في الكتاب, في في الكتاب القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتدل الذي جعل مع الله جعل مع الله إلها آخر ومن الآلهة الهوى فألقي في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته فهنا كلام مضمر يعني كإن, يعني كان حصل فيهنا كلام, كلام, كلام فصار, فصار هذا جوابا, جوابا على حوار حصل هي الآية مش الايه كده مش, مش داخله مع بعضها قال قرينه رب ربنا ما اتغيتوه ده الملك امال ده مين ده الشيطان ده ده اللي, اللي ربنا قيده لكن قيد له الشيطان فهو القرين طب هو بيقول ربنا ما اتغيتوه ليه ايه اللي حصل هنا مفيش حوار قال لك لا في حوار محذوف ما هنا ايه الحوار اللي حصل الكافر او المجرم بيقول لرب والله يا رب والله ربنا ما كنا مشركين مش مشان يا رب ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين <سؤال> انظر كيف <سؤال> كذبوا على انفسهم <سؤال> وضل عنهم <سؤال> ما كانوا يفطرون. قل مشاني الاجرام لا ده الشيطان اللي دحك علي القرين اللي ضحك علي فدخل القرين مباشره انت هترميها عليا. ربنا ما تغيتوه ولكن كان في ضلال بعيد هو بقى التبرق هنا بقى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراه العذاب هو عليها, عليها, عليها وتقطعت بهم الاسبال القرآن كله كده. كله كده لو تدبرت, تدبرت القرآن في الرزق في, الرزق. في الخوف, في الخوف من, القيام. من القيام في الرغبه في الجنه, في الجنة. ستجد في الجنة. ايات في القران في كلها نظما واحدة الموضع هنا يكمل الموضع هنا لتحدث لك العظه وحدة ولذلك وحدة النبي صلى عليه الله سلام سلام عليه وسلم قال ضرب الله صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران وفي السوران فتحات وعلى فتحات سطور مرقاه وعلى الصراط داع يقول ايها الناس استقيموا ولا تعوج ده القران بقى صرات الإسلام والصلاة حدود الله وفتحت محرمين الله القرآن على بداية الصراط, بداية الصراط. عمزة. عمزة. هو اللي بيخطب استقيم ويتعوش فبنا راجل جهل بالقرآن ده بنا عمل الضلال خلاص التهذب ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنه تصرفون فالشيطان بيتبّر ربنا ما أطغيتُه ولكن كان في ضلال بعيد فحصلت خصومة ربك قال قال لا تصمُ لدي. فيش خصام, خصام. فيش مناقشه مناقش عند, عند, عند الله هنا, هنا قول صواب وبس ده كان في دا الدنيا دا فيش هنا مناحره, مناحرة. يوم يقوم, يقوم, يقوم, يقوم الروح والملائكه صفا لا تكلمون لله الرحمن وقال صاب يوم عسير يوم عبوس همطرير شروه اللهم نجنا منه يا رب العالمين نجنا منه يا رب فاسمع قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بقى. بقى. اللي رب... اللي يبدل. اللي يبدل. قال فالحق... الحق... والحق, والحق اقول لاملئن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين هو ذا القول الذي لا يبدل, يبدل عند, الله. عند الله ان الله توعد ابليس انه في النار ومن تبعه من بني آه. الله يقول لهؤلاء له له ما يبدل القول يوم وما انا طيب حتى تنجو, تنجو, تنجو تعمل ايه؟, ايه لابد عليك بقى من تدبر, تدبر هذه الايه قال الله, الله اسمع الله وهذا, وهذا عنوان اللقاء. اللقاء. اللقاء. اللقاء ونضع الموازين القسطه ليوم الميزان ونضع الموازين القسطا يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه أتينا بها وكفانا حاسبين آه آه, آه آه من هذا آه اليوم آه الذي قال عنه, آه عنه آه الشيخ حافظ رحمه الله, رحمه الله, الله ويجمع الخلق ليوم من فصل, فصل جميعهم علويهم والسفل يعني أهل الملائكة, الملائكة أهل السماء من الملائكة والأرض أهل الأرض جميعهم عهويهم والسفل واحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الانساب وساوت الملوك للاجناد وجيء بالكتاب والاشهاد وعلت الوجوه للقيوم واقتص من الظلم للمظلوم ودادت السوءات والفضائح وشهدت الاعضاء والجوارح اللهم نجينا يا رب امر كارثي ونضع الموازين عند القسط ليوم القيامة لم تهزك زك... هذه الآية <لأ> لم ترتعد <لأ> فرائسك من هذه الآية يا راجل, يا, راجل يا راجل الله يقول الله... ستوذن ستوزن يطرئيه الميزان ومن الذي يوزن في الميزان أي خطر عظيم سنقدم عليه ينسى الرجل أهله في ثلاثة مواطن عند تطاير الصحف فلا يدري أآخذ بيمينه أم بشماله وعند الميزان فلا يدري أيضف ميزانه يخف بين يدي الله وعند الصراط فلا يدري اينجو ام يكردس في النار والعياذ بالله اسمع الميزان له كفتان حسيتان لا يعلم شكله ولا مقداره الا الله لكن عقيدة اهل السنة والجماعه عقيدة اهل السنة والجماعة ان الميزان حق وأن, وان الله اخبر بالميزان ونحن فلانا. نصدق ونصدق ربنا. ربنا ونصدق نبينا صلى الله عليه وسلم الميزان له كفتان فما الذي يوزن, يوزن, يوزن في الميزان يوزن, يوزن ثلاثه اشياء انت انت انت وصحائفك واعمالك والمطلوب ان تثقل انت وتثقل صحائفك وتثقل اعمالك طيب خف ميزانك ضعت طب خفت ميزان صحائفي ضعت طب خفت ميزان اعمالك ضعت مش بقول لك هول هول شديد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر معاذ رضي الله عنه حذر معاذ بن جبل وقال يا معاذ ألا أدلك, أدلك على ملاك ذلك, ذلك كله, كله, كله أمسك, أمسك عليك لسانك, لسانك. ليه, ليه؟ على شين الإحصاء لإن دهبي يخف في الميزان أو يثقل أمسك, أمسك عليك, عليك لسانك. لسانك قال يا رسول, قال الله. يا رسول الله أو مؤاخذون نحن, نحن, نحن بما نحن نتكلم, نحن نتكلم, نتكلم به, به. قال ثكيلتك أمك يا معاق وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا من حصائد ألسنتهم إلا بسبب اللسان اسمع الله يقول ما يلفظ من قول, من قول إلا لدي رقيب, رقيب عتيد وتعلم من القاعدة دية لما تلاقي ما اللي هي النافية فيه. وتفيد فيه العموم ما, ما وبعدين, وبعدين يجي بعد الماء استثناء ما, ما يلفظ قول إلا الاستثناء وبعدين يجي نكر من ونا قول إن إن إن يبقى المسألة, كارثي. المسألة كارثي. أي ولا إذا كده تفيد ده عموم أي قول, قول. النافر الناف... الناف... المنونة, المنونة في سياق النفي كما علمنا علمنا تفيد العموم تفيد والاستثناء, والاستثناء و بعد, بعد النفي أعلى ادوات الحصر والقصر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استثناء بعد نفي يعني ما في اله الا الله بحق ما بعبود بحق إلا الله عز وجل والله يقول ما يلفظ من قول إلا لدي رقمع يعني لن يغيب عنهم لفظ لا دعنا أسوأ من أسوأ ذلك ده الهم. الهم. الهم. الهم الهم إذا هم عملي بسيئة, بسيئة. الملكات يعلمون أم ما تهم وإذا لها قضية أخرى. أخرى. أخرى ما يلفظ, ما يلفظ من قوله, قوله. قوله. يعني نكرون أي قول قال ابن عباس كما عند كما ابن كثير في, في تفسيره قال حتى قولك أكلت وشريت يا الله الله الله. الله الله يعني لما يعني تقول أنا أكلت النهاردة كذا وشربت كذا يكتبان قال أكلت كذا وشربت كذا ثم تقرا ذلك على الله يوم القيامة, القيامة فيثبت الله, الله ما عليه أجر ويثبت ما عليه أجر وما عليه وزر ويمحو ما لا عليه وزر ولا له تخيل تخيل انسان اللي بذيء داها يروح فين والله يقول اقرأ, اقرأ كتابك, كتابك كفى, كفى بنفسك, بنفسك اليوم عليك حسيبا انشوف تعال ما نشوف الكرسي وكيف النجاة اعرني سمعك, سمعك وقلبك. وقلبك انت رايح رايح, رايح حتقف على الميزانه قال عمر رضي الله عنه ايها الناس حاسبوا انفسكم اليوم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتأهبوا للعرض الاكبر على الله احد الصالحين قال ارتكبت نيفا وأربعين ذنبا بالله عليك بالله عالك عالك عد ذنوب كلها, كلها نيف, نيف من ثلاثة التسع لو افترضنا إن أكبر على التسعة وأربعين قال فاستغفرت لكل ذنب من ذنوب مئة, ورق مئة, ورق مئة ورق الف. ألف ولا أدري ايغفر الله أم لا ما محتاجين نستغفر طب محتاج طب نعد ذنوبنا هل انت بترتكب في الواحد بس صح في اليوم الواحد 49 بس... لا والله أكثر, والله اكثر والله اللسان اللي عامل زي المدشه ده اه اللي ما بيسكتش يفر في اعراض العباده ستي بالعيد النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عيشة تقول حسبك يا صفيه انها ها ها ها. ما شور بيديه شور بيديه سيارة سيارة سيارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش لقد قلت كلمة, كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت وفي رواية لمزجت <تصفيق> ده احنا بنقول ده كوارث يا رسول الله بنقول كوارث ابراهيم الخليل كذب ثلاثة كذبه في ذات الله قال إذن سقيم طويل بصورة الصفات هو مريض نفسيا من قومه والكذب السريع قال اسألوا كبيرهم وفعلا هو يقيم علم أمر التوحيد قال بل فعلوك كبير فاسألوه من كم ينطقون والكذبة, والكذبه الثالثة لما قال لصار وهي في مصر ما أحد على هذه الأرض أرض مصر مؤمن بالله إلا أنا وأنت فإن سألوك فقولي فقول أختي وذب وحي من الله ومع ذلك يأتي يوم القيامة يستشفع به إلى الله فيقول, <تصفيق> فيقول إني كذبت ثلاثة كذبات ولا أدرم الله صادم ما نحن نعمل ليه قال نقول ربنا ايه ماذا سنقول لله غدا اي امر قد واقف ده مش قانون بالرحمة الله ده محاسبه اتحاسب اللي مش غدا والله هتتحاسب والله لو واحد في اخر اهل المنشر وله عندك مصدمه والله لا تتجاوز جسر الجنه حتى يقتصا منه الامر ليس بالهين لن يجاوز, يجاوز جسر جهنم ظالم حتى اللطمه ولو كانت مزاح نهى رسول الله, الله. فصلى ان يشير الرجل الى اخيه مازحا قائلا ممنوع ترفع مزيح. السلاح على اخيك ولو انت مازح لا ترفع عليه عصا ولا سكين ولا اي شيء حتى لو كنت مازحا بتهزر معه بل لا يجوز لك ان تروعه الامر خطير فلذلك ربنا وصف يوم القيامه بيوم عسير. بيوم, بيوم عسير عسير أي اللهم, اللهم يسره علينا, هرب. علينا هرب. <العلك> يا رب اظلنا في ظلك يوم لا نحن الا ظلك احنا شوي متحملين ما الأجساد يوم القناة تكون وعارية والشرس مكضر خمسين أل ألف سنة والنسب الجمع في, في عرقية الجامل, الجامل جامل جامل وبعدين تذهب وبعدين إلى الله, الله تعال شوف المزانة الصفية أول حاجة توزن انت أن أن أن الدليل على أنك توزن, توزن خرج صلى الله, الله عليه وسلم ذات يوم فوجد الصحابة يضحكون معذرة أن أنا, أنا تجاوزت الاسانيد لكن كل ما سأذكر من حديث صحيحه خرج النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. فوجد الصحابه يضحكون مما تضحكون وعبد الله بن مسعود على شجره اراك أجل سواكا أيا... وكشف أهلك. الريح ساقيه ساقي. فقال, فقال تضحكون من دقه ساقيه ساقي. ساقي. كانت ساقي. ساقي بن مسعود كزراع احدك فقال والله لا هي في الميزان اثقل عند الله من جبل اخر ده دليل على انه يوزن بل قال صلى الله عليه وسلم يوزك بالرجل العظيم السمين. العظيم يعني صاحب المال والجاه السمين يعني التخين يعني صاحب جهوة بال وتخين يؤتى الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوض لانه ما اعماش. أعماس وقال الله في سورة الكهف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً يعني لا ميزان له إيه بقى اللي بفق الميزان هي دي القضية هي دي اللي, اللي احنا, اللي احنا عشان تعرف فتنة ايه اللي حيسقى الميزان, الميزان بدنك انت اللي حتوزن باللحم ولا بالعاطم امال بايه الميزان في البدن للقلب, في البدني للقلب قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنو اللهم ان ابراهيم وان, وإن من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه الله. بقلب سليم طالما ربنا وصف ابراهيم بالقلب السليم يبقى احنا عايزين المقياس بقى الميزان عند سيدنا ابراهيم كيف كان قلبه ربنا ذكر في سوره النجم وابراهيم الله الذي وفى يبقى, يبقى من فعل المأمورات, المأمورات وانتهى فعل عن المنهيات ووقف, ووقف عند حدود الله, الله وان, وإن أصرف واذنب تاب وعاد فذاك صاحب, صاحب القلب السليم, السليم. أيضا صاحب القلب السليم صاحب الخلق القويم دخل رجل على صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل, رجل من أهل الجنة, من الجنة, الجنة الآن, الآن فدخل رجل وضعنا عليه تحت إبطيه ويتقاطر منه ماء الوضور ففي اليوم الثاني قال مثل الكلام فدخل مثل هذا الرجل واليوم الثالث فقام عبد الله بن عمرو بن عاص وكانوا حريصين على الخير فقام, فقام إليه, إليه, إليه، وقال يا عمة إنه بين وبين بمشاها، بي بي وإني آليت ألا أبت عنده ثلاثة. أفهمت ما بدش عنده ثلاثة أيام؟ وإني وإن أريدك أن تستضيفني. فقال مرحبا بك يراقب عبد الله عمر بن عمرو بن العاص في الرجل الرج. ضلمن عمر العزل اللي العز كان بيصوم يوم ويوم،, ويوم, ويوم وكان يختتم القرآن في أقل, أقل في في ثلاثة أيام. في ثلاثة أيام, أيام وكان النبي وكان بيقول له النبي انزل،, انزل،, انزل،, انزل يقول له يا رسول له الله أطيق قال لعله تطول بك حياة فكان حريص على الخير عبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه عمرو بن العاص بمرأة فرح يسأل عليه فقالت نعم الرجل عبد الله درأي المحترم خير لربه يعني عايزه تقول له رب ليش عريس, عريس زوج في ليله البناء بلت ما, ما أرم لها أم يصلي سمبها إنما حبه لله فشكاه, لله لا. فشكاه لا. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل يشتكى في, في فرط طاعت فراح للراجل فجلس عنده فوجده يصلي صلاة عادية ما يزيد بل يزيد وعن يصوم صيام عادي ينام من الليل فبعد مرثة قال يا عما إني سمعت رساله سلم يقول كذا وكذا ورأيتك لا تزيد على ما نسلع شيئا بل نزيد نحن فقال يا ابن اخي ان حالك مطر ولكنني أنام وصدري سليم عن المسلمين قال تلك التي بلغت بها ما بلغت, بها بلغت, بها بلغت تلك التي لا نطيق ولذلك, ولذلك الذين لا, لا تاتيهم لا الاحلام الكوابيس, الكوابيس معظمهم أصحاب, اصحاب قلوب خاليه بينما بيحلمش بينم معظمهم منظمهم. لكن في ناس بترى رؤى صالح لكن بتكلم معظم الذين لا يرون رؤى في المنام اصلا, في المنة أصلاً. هؤلاء, هؤلاء لا ضغائن في قلوبهم ان الرؤية, الرؤية تاتي من تحرك القلب وشغل وغل الفكر فواحد بقى صدره عمال يغلى على, على الناس ده لخف ميزانه يوم القيامه لكن من اللي يسقل ميزانه ميزانك انت بالقال نقاء القلب نقاء القلب. نقأ القلب سلم, سلم قلبك قلب لله بفعل ما مراد باكتناب النواهي فيه. طيب. طيب طيب نجوت من ميزانك من اللهم ثقل موازيننا فمن ثقلت موازينه, موازينه فأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما بما كانوا باياتنا اضلوا يوزن بعد ذلك الصحائف الدليل. الدليل حديث عبد الله بن عمر بن العاص, العاص عند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص الله رجلا من امتي رجل رجل على رؤوس, رؤوس الأشهال يزن له تسعة, تسعة وتسعين, وتسعين سجلا سجل سجل كل سجل, سجل مدى بصر. بصر. بصر, بصر, بصر, بصر. بصر, بصر يبقى السجلات بتاعتك بتتوزن بالكيلو ولا مدى وما بما حوت من خير وشر <تصفحك> طيب إيه اللي ثقل الصحائف؟, الصحائف إيه اللي ثقل الصحائف حسن الخلق قال رسول الله ما رأيت شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق <تصوحك> طب وحس الخلق إيه إيه إيه أن تلقى أخاك بوجه طلق, طلق مبتسم البر شيء هيئ وجه طلق, طلق, طلق وكلام جيد بس, بس وقولوا <تصفيق> للناس حسنا بدل ما طلع الكلمه ما طلع كلمه حلوه قل لعبادي يقول الذي احسن ان الشيطان ينزع بينكم الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ولا تجادلوا اهل الكتاب ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه واقصد في مشيك واضبط من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد وغدوا الى الطيب من القول يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع كل هذه آيات تدل على حسن الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة, السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس, الناس بخلق حسن أقربكم صار مني مجلسا يوم القيامة مش شرط يا عم الشيخ مش شرط انك تموت في المدينة مع موت في مدينة شرف اللهم ارزقنا ميته في مدينة رسولك يا رب يا رب لكن حسن الخلق مش شرط انك شرط انك انا موت في اخر بلاد المسيط اخر بلاد العالم ايه اللي قربنا من نبي محمد حاجة واحدة مساء. اقربكم مني مجلسا يوم القيامة القيامة. اخلاق. اللي خلق وحاسب ضرب ربنا بيقربوا للنبي صلى الله عليه وسلم. صدق اولا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يصدق للميزان حسن الخلق. والصحائف. وإيه كمان. اسمع. واسم الله. عند الترمذي من حيثة بن سعيد الخضرية أن, أن النبي صلى الله, صلى, صلى الله عليه وسلم قال قال موسى بن عمران يا رب, يا رب علمني, علمني شيئا أدعوك شيئة وأذكرك به فقال قل يا موسى لا اله الا الله, الله قال رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع وعامر والأراضين السبع في كفه ولا, ولا إله إلا الله في كفه, كفه لما بهن لا إله إلا الله, الله فلا يثق المعاسم للشيء ولذلك صاحب التسعة وتسعين سجل, سجل, سجل كله ما فيها حسنات فلما وزنت فلما عليه فأيقن فأي بالهلاب قال الله إنتظر, إنتظر إنتظر الله انتظر إن لك عندنا حسنة قال وما تؤمن حسنة مع هذه السجلات قصاصة من ورث قال إنه لا يظلم عندي أحد فكافستخرجت البطاقة ووضعت في كفه الحسنات فثقلت وطاشت السجلات ما موجود فيها لا لا إله إلا الله, هيا الله. هيا الله. هيا. That's, that's. بس لا بس لها قضيه <تصفيق> ولا يلي الله بي لك دا قضية وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقول والصدق والإخلاص والمحبة وفاق الله لما احبه لسبع شروط لا اله الا الله عشان تنجم من انما مش يبنش. كلمه تقال وإلا لو عندك, لو عندك صداع, صداع, صداع وحطيت تحت المخدة اسبرين وبعد تقول ما يحدث الس... الصداع زي, زي. طب ما كذلك لا اله الا الله لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها يتجرعها انما لا اله الا الله يا لو كانت كلمة تقال لنجا بها فرعون او لم يقل له في سوره يونس حتى اذا الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين يبقى توزن, يبقى توزن, توزن أنت واحفظ توزن عني, عني هذا ويكون ثقل ميزانك بسلامة, بسلامة القلب بسلامة وتوزن صحائفك وركز على أمرين عز الخلق خلق خلق واسم الله, الله حقق لا إله إلا الله حتى تطيش سجلات السيئة ثم بعد ذلك الأعمال يطرأ إيه اللي بيوزن من الأعمال ويطرأ إيه اللي الأعمال أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم فاستغفرون وإنه هو الغفور الرحيم الحمد لله, لله عظيم منه, العزيم منه, العزيم منه وناصر, وناصر الدين بأهل السنة, السنة نحمد وفقنا إلى الهدى الحمدا كثيرا كثير ليس يحصى, يحصى عدداً, عددا وبعد حمد الله إني أشهد الله إله, إله مستحق, مستحق يعبده إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن نظير وشبيه وولد وأن خير خلقه محمد, محمد, محمد, محمد من, جاءنا من جاءنا بالبينات والهدى رسول إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دوام صلى آخر شيء في الميزان ميزان ميزان الأعمال قال تعالى, تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وفي لقمان, لقمان يا, يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في, في صخرة أو في السماوات في أو في الأرض يأتي بها الله لكن شوف بقى اللي يتوزي من الأعمال اللي يتوزي نسيز النقير والقطمير والفتيل عشدهم أهب نفسك بس فكم من ذره هلك عليها العبد عليها عليها عليها عليها. وكم من ذره نجا بها العبد ميزان خطير. خطير يعني الميزان بالذرات مش بالجر بالل... لا بالذره فيوضع في ميزان السيئات ليس كفه السيئات مالت اسطر يا رب طيب عارف الميزان لازم تهيئ نفسك كده وفي ميزان الحسنات يثقل ميزان الحسنات الحمد لله وانت بقى ترجف بقى امام الميزان yit an <opieken> <Vietnamese> الله فينا الله. فينا. وآخرون مرجون لامر الله. يعني مؤخرون حتى يأذى الله فيهم. وآخرون مرجون لامر الله. إنما السابقون بقى فازوا. الله مجعلنا من السابقين يا رب دول بقى يعني ما شاء الله حسناته كثيرة جدا. كثيرة جدا. لما شوف ده يعني مسكين واقف على حسن. الاثنين بيودوا داخل داخل داخل ما هو قيل مهو في اهل الاعراق انهم أن تساوت, تساوت حسناتهم مع سيئاتهم مع حسنات أكيد أكيد دي دي. تروح لأبيك يقول لك اني إلى الى ما تدعوني اليك تروح لامك تقول لك والله يا ابني أنا بحاجة إلى ما سالتني تروح لابنك تروح لزوجتك نفخ في الصور فلا أنسى بعضهم للباعد ما فيش نسب هنا وفي نسب بيش هيسأله لهو بيفر من أمه وأبيه وزوجته وأخيه وابنيه قولي يا رب دخلوا من نار وخنين خلاص. خلاص يوم رب نقول بعد الآدية فمن ثقلت موازينه مخصصا الميزان والله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آيات متلى عليكم فكنوا عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الواحم فاتخذ دموغ سخرية في فرق من عبادي يؤمنون بي, بي تتحكوا عليهم في الشوارع وتؤذوهم بالكلام ها ها فاتخذتم سخرية حتى انسوكم ذكري أي شياطين وكنتم منهم تضحكون, تضحكون يعني كنتم من هؤلاء تضحكون حكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم اجعلنا من أهل قضية كبيرة, قضية كبيرة. والله, والله, والله والله والله أحتاج أكثر من خدمة في الكلام عن النزل لكنني, لكنني أختصر الكلام اختصار ولو أعدت على القرآن لن أنتش ولما لا والله عز وجل أخبر أنه لو كان البحر بل سبعة صبحه مددا لكلمة رب ما نفدت الكلمات يبقى توزن الأعمال قلنا فكز معنا النقيل إيه النقيل بأقيل هات نواه نواه كل ما عليه علي ستجد نقرة علي في ظهر النواه هذه النقره هي التي تحاسب عنها مش النوايا مش التمره لا دا النقره والقطمير الغلاف الابيض الذي يلف النواه والفتير الفتله البضل في النواه يبقى انهارنا ابيض ويوم عسير ونسال الله أن يصحر لما تكون الاسبكت لما يكون كده ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذا. فقال ايه? إيه؟ ما منكم من, من احد. الا وسيكلمه ربه. ليس بينه وبين الله, الله حجاب. ولا ترجمان. ام من ايه? من فينظر ايمن من من فلا رى الا ما لما لما لما لما لما قدر. ما انظر من فلا الا ما قدر. وينظر تلقاء وجهه. فلا يرى الا النار. فاتقوا النار. فاتقوا النار. ولو بشق طمرة. ولو بنص طمرة. فإن لم تجد في كلمه ولذلك الذي يثقل الاعمال الصدقات, الصدقات والاستغفار الصدق تعمل على اطفاء الخطيه فتثقل <سؤال> ميزان الحسن وتعمل على اطفاء غضب الرب الله بالرل. يوم القيامه غضبان مهمه الصدقه ايضا من مهام الصدقة, الصدقه انها تتعاظم في الميزان إن الله, الله يتقبل الصدقه من احدكم بيمينه ثم يربيها لاحدكم كم يربي احدكم فلوه يعني فرص صغير حتى تصير اللقمه عند الله كجبل احد ستة الاف متر سته كيلو ولذلك الجماع اللي يبخله بالصدقات والصدقات والصدقات الله يوبخهم في اخر سوره محمد, محمد ها انتم هؤلاء يعني يخاطنكم يعني يخاطنكم مخاطن مخاطن تدعون يعني يخاطبكم المخاطب تدعون لتنفقوا في سبيل الله, الله, الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عن نفسك يعني يجعلك انت والله الغني وأنتم الفقراء فابوا لو كبرت ادباكم وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتا ولذلك, ولذلك إحنا لنا بقى وقفه, وقفة بقى مع الصدقة وقفة بعد صلاه الفجر خمس, خمس دقائق بعد 20 عشان وعشين اللي يريد ينصرف ينصرف حتى نؤخر المهم في, في خلاصة هذه في الخطبة هذه أن تعلم أن, تعلم أن, أن, الميزان, أن الميزان حق أنه أن من عقيده اهل السنه الجماعة أنه له كفتان لكن لا يعلم قدره ولا سعة ولا, ولا شكله إلا شكل الله, الله تمام. <تسفل> ويوزن في هذا, هذا الميزان أنت وأعمالك وصحائفك. أنت تسقل بقلبك أن يكون سليما صحائفك تسقل بحس الخلقي وذكر الله وأعمالك تسقل بالصدقة والاستغفار فاتوب إلى الله أيها المؤمنون جميعا لعلكم تفلحون إخواني الكرام أذكركم في كل اللي أنت تصدق أنت تصدق في كل لقاءات به ان تتصدق اليوم والله الخطه ما لاجل الصدق ولكن تصدق. تصدق انفق في سبيل الله حتى لا يقال, يقال لك ان البخيل يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كانت وانت صحيح شحيح وقوته في ين في يبخل به الملك لا من اسيبوا لي, لي اطرافها به لا لا, لا. اما أم تنفق وانت صحيح وشحيح بخير الصدقات خير افضل الصدقات, أفضل الصدقات عند الله فاليوم, فاليوم لازم آه. تتصدق آه. لانك دعيت آه. الى الصدقه فلا تتولى فيستبدل الله غيرك تصدق بما تشاء ان شاء الله تعالى قبل صلاه الجمعه اللهم اغفر المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لكما ولنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اكرمنا ولا تهنا كلنا ولا تكن علينا. علينا. اللهم جازينا بالإحسان احسانا أو عفواً, عفوا وغفرانا. اجعل يا ربنا مصر واحة الأمن والامان مخان استقرارا وسائر بلاد المسلمين. هذا وما كان من خطا, خطأ أو ساق أو ذن أو نسان. لا منهم من الشيطان. والله ورسوله من براء. اعوذ بالله ان ذكركم بوسام. يقوم بعض يقوم بعض في جامعة برعت بحاجة الشؤوم. علاية الصلاة حتى لا تصد عن سبيل الله. وان شاء الله ديت ممكن